كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلَّ اللَّبَنِيّ إِسْرَاءَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امينا